أسئلة لازعة للمحامين لماذا يعاني العديد من المحامين كسورا في أنوفهم؟ الجواب بسبب مطاردتهم لسيارات الإسعاف المتوقفة ما الفرق بين المحامي ومصاص الدم؟ فرق بسيط فالمصاص يمص في الليل فقط أما المحامي ففي الليل والنهار لماذا لا يهاجم سمك القرش المحامية لأنهم زملاء في المهنة نفسها أرجو ألا يغضب قرائي الكرام من المحامين الأعزاء عندما يقرؤون هذه التعليقات والأسئلة اللازعة فشبكة الإنترنت ما زالت تواصل بس دعاباتها دون أن يفلت أحد من لسانها السليط، وهي الآن تعبر عن درجة الغيظ البالغة من بعض المحامين. الذين يستغلون نفوزهم ومعرفتهم بخبايا القانون إلى مهنة يبتزون بها ضحاياهم من الموكلين ومهنة المحامات أصبحت طرفا في كل نشاطات الحياة المعاصرة على وجه التقريب وفي بلد مثل الولايات المتحدة وهي الموطن الأساسي لهذه النكات والتعليقات والأسئلة اللازعة لا تستطيع أن تتحرك خطوة واحدة دون استشارة محام ودون أن تأتيك فاتورة باهظة وغالية ولا يقتصر الأمر على مخالفتك للقانون بل إن التعاقدات وإنشاء شركات جديدة وتسجيل المسكن كل هذا في حاجة إلى محامل بل إن هناك العديد من أنواع الزيجات الآن لم تعد تعقد في الكنيسة أو في السجل المدني. وإنما في مكتب المحامي ولا يوجد طلاق في الولايات المتحدة إلا إذا كان المحامي طرفا فيه بل إنه من المحتم أن يخرج الزوجان من تجربة الطلاق خاسرين ويفوز المحامي بكل شيء لذا فمن الطبيعي أن تكون النكات بمثل هذه القسوة